في القصد والعمل، في القصد لا يوجد بذلك إلا وجه الله، في العمل لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذين التوحيدين: توحيد القصد وهو الإخلاص، وتوحيد الاتباع أو العمل وهو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تحققت التوحيدان صح صحة العمل الأعمال، وإذا اختلف أحدهما أو اختل أحدهما فإنه يختل من عمله بقدر ما اختل من توحيده هناك. وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه لماذا لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعتهم إلى توحيد الربوبية لأن توحيد الربوبية كانوا مقرين به لا ينكرون ولا يمكن أحد توحيد الربوبية ابدا إلا مكابرة وإلا هنا أحد يعتقد ان هذا الكون خلق نفسه ابدا حتى المجوس السنوية يرون أن للعالم خالقين ومع هذا يرون أن أحد الخالقين أكمل من الثاني نعم يرون أن النور يخلق الخير والظلمة الشر. تخلق الشر ويقولون ان النور إله خير نافع والظلمة إله شرير ويقولون أيضا بعضهم إن, أن هذه الظلمة حادثة بعدها لم تكن بخلاف النور وعلى كل حال ما تجد أحد من الخلق يقولون ان هذا العالم خلق بدون خالق أبدا إلا مكابر مكابر هذا ما اما اما الالوهيه فانه فانه فإن الذي وقع فيه النزاع والجدال بين الرسل واممهم نعم هذا تمخضابا مو صحيح لو رجعت الى قرائتنا اذا كان كما قال الله وجه وجحدوا بها وصيغ وصيغها في وصيغة. وصيغة. أبدا لا يمكن تجد عاقل يا أن شيئا محدثا بدون بدون ابدا هذا شيء ما عادل. ما يصير لا والله قالوا ما يمكنه كيف يحدث شيء بدون محدث؟ نعم وأن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمه كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل لئن أشركت, لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ويدعو العبادة إلى ما تقرر في فطره, في فطره معقولهم من أن الله المنفرد بالخلق والتدبير, والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة وحده ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم دلع. ضر ولا إيش ولا نفع ضر عن ولا نفع ضر عن أنفسهم دلع. دلع. ولا نفع ضر عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا، فضلا عن فضلًا عن أن يغنوا أحد، يغنوا، عن أن يغنوا عن, يغنو عن أحد غيرهم من الله شيئا ويدعوهم أيضًا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمه من تفرُّ من تفرُّجه بيسني، نعم، ويثنى على نفسه، ويثنى على نفسه الكريمه. من تفرده بصفات, بصف بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك, مشارك أحق, أحق من أخلصت من أخلص له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه وتارة قدر ولا قدرا لن نتكلم عن تقرير الألوهية الألوهية ولا, ولا فلا أكون غيره لا قدرا ولا شرعا ولا جزاء إلا الله هنا وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة, وفطرة على جميع على جميع العبيد ويذكر مساوئ الشرك وقبحه ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول اصحابه بعد اختلال اديانهم وتقليب وتقليب افئدتهم وكونهم أظل من الانعام سبيلا وتاره يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والاخره والحياه الطيبه في عندنا وكونهم في شك في شك وأمر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 وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك والله أعلم القاعدة السابعة في طريقة القرآن في طريقة القرآن في تقرير نبوة يعني الآن القاعدة هذه تقرير القرآن لماذا؟ تقريب. بتوحيد الألوه وأن الله عز وجل يقرره إما بكمال سفاته وإما بتوحيد ربوبيته ولهذا يستدل الله عز وجل على هؤلاء المنكرين للالوهيه بماذا بالربوبيه إذا أنه يلزمهم إذا أقروا بأن الله وحده هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور يلزمهم أن لا يعبدوا إلا إلا إلا ولهذا نقول إن العلاقة بين التوحيد بين أقسام التوحيد الثلاثة هي أن توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الوهي وتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات من تمام توحيد الربوبيه لانه كما لأنه يتضمن كمال صفات الخالق الربوبية تستاذم الالوهية يعني أن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه توحيد الالوهية وأما توحيد الالوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية لأنه لن يعبد, لن يعبد العابد إلا من آمن بأنه رب إينا. هذا الاصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال, التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما, وما نزه عنه من النقائص والعيوب فرسولنا محمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه وكتابه مهيمن على, على كل الكتب فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب وهذا الدين وفاق عليها بمحاسن واوصاف لم توجد في غيره وقرر نبوته بأنه امي لا يكتب ولا يقرا ولا جالس أحدا ولا جالس أحد من أهل العلم بالكتب السابقة بل لم يفاجئ الناس بل لم الناس إلا وقد بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا قدروا فهر. ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وأنه محال و... وأنه محال مع هذا محال. وأن... وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو أن يكون قد تقوله على ربه أو أن يكون على الغيب ظنينا وأعاد في القرآن وأبدأ وأعاد في القرآن وأبدأ في هذا النوع وقرر ذلك بأنه يخبر بأنه بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على جميع الواقع الذي لا يستريب فيه أحد ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول, ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر ولما ذكر قصة يوسف واخوته عندي مطولة وما كنت بجانب طول لدينا وذكر احمد بن ربي وما كنت بجانب العربيه قضينا الى موسى عندكم شك لماذا ذكر قصة يوسف واخوته مطوله قال وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون إيه. عندك مدرسه عقب السطر فهذه الامور والاخبار ولما ذكر قصه يوسف ولما ذكر يوسف ذكر واخوته مطوله قال وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون فهذه الامور والاخبارات المفصله التي يفصلها الرسول بما اوحي اليه تفصيلا صحح به اكثر صحح به اكثر الاخبار والحواجز التي كانت في كتب أهل الكتاب محرفة ومشوهة بما أضافوا إليها من خرافات وأساطير حتى ما يتعلق منها بعيسى وأمه وولادتها وولادتهما ونشأتهما وبموسى وولادته ونشأته كل ذلك وغير كل ذلك لم يكن يعرفه أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن فقص ذلك على ما وقع وحصل. مما أدهش مما مما أدهش أهل الكتاب وغيرهم مما أدهش أهل الكتاب وغيرهم وأخرس ألف حتى لم يقدر أحد منهم ممن كان في وقته ولا ممن كانوا بعد ذلك أن يكذب بشيء منها فكان ذلك من من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا عندنا خدت حقهم عندنا صدقنا كذا اللي اللي اللي منه نعم ولا معارضته نعم نعم ذكر بي من اكبر الادله على انه رسول الله حقا نعم دليله يشارة نعم وتاره يقرر نبوته بكمال حكمه الله وتمام قدرته وان تأييده لرسوله ونصره على اعدائه وتمكي وتمكينه في الارض هو مقتضى حكمه ومقتضى حكمة ورحمة العزيز الحكيم وأم من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته وفي رحمته بل وفي ربوبيته وكذلك نصره وتأييده الباهر لهذا النبي على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات من آيات من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين وتارة يقرر نبوته ورسالته بما جمع له وكلمه به من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة بما, مح... بما حازه من أوصاف مح... الكمال وما هو... وما هو عليه من الأخلاق الجميلة. وتارت... كبنه... فشارك من الكمال يقرر نبوته ورسالته بما بما جمع له بما جمع وكمله به من اوصاف الكمال وما هو عليه من الاخلاق الجميله وان كل خلق عال وأن كل خلق كل فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اعلاه واكمله منه منه منه منه تصل منه منه وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق والأمانة أليس هذا أكبر أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار الذي علىها الصدق الصدق والمصطفى المختار من الخلق أجمعين وتارة يقرر يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشا وبشا وبشارات الأنبياء والمرسلين السابقين إما باسمه بأما باسمه اللقب أما باسمه اللقب أو إما باسمه اللقب أو بأوصافه لا أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته, وأوصاف أمته وأوصاف بيئته كما في قوله تعالى أوصاف دين. بيئته. دين. بيئته. دينه بيئته كما في قوله تعالى ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وتارة يقرر رسالته بما أخبره به من الغيوب بما أخبره, بما أخبره به من الغيوب نعم بما أخبر به بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبل المستقبلة أخبره المستقبلة أخبره به بما أخبره به <تصفيق> التي وقعت في زمان مضى على زمانه او وقعت في, لا وقعت في زمان مضى على زمانه لا في زمانه بس التي وقعت في زمانه مضى على زمانه او وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت فلا لا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم إلا ولا لغيره طريق إلى العلم به وتارة ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم به ولا, ولا به. صح وتاره يقدرها بحفظه اياه وعصمته له من الخلق مع تكالب مع تكالب الاعداء وضغطهم عليه وجد وجدهم التام في الايقاع به بكل ما في وسع في وسعهم وسعهم, وسعهم. وسعهم والله يعصمه ويمنعه منهم وينصره عليهم وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه, وأمينه على وحيه والمبلغ ما أمر به وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ويتحدى اعداءه ومن كثر به ان ياتوا بمثله او بعشره ثور مثله مثله او بثورة واحدة فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل وهم اهل الالف وهم أهل اللسن اللسن المقصود نجد عندي علشان وهم اهل الالسن المبرز المبرزون في ميدان المبرزون وهم اهل الالسن المبرزون في ميدان القول والفصاحة ومع ذلك ما استطاعوا مع شدة حرصهم ومحاولتهم أن يأتوا بسورة منه ومن استطاعوا ولا قدروا مع شدة حرصهم ومحاولتهم أن يجدوا فيه نقصا أو عيبا أن يجدوا فيه نقصا أو عيبا ينزل به على أعلى درجات الفصاحة التي ملكت الزمة أز قلوبهم فلجأوا إلى السيف وإراقة دمائهم وما كانوا يعمدون إلى هذا لولا أنهم لم يجدوا سبيلا إلى محاربته بالقول وما كانوا يزعمونه عندهم علومة وحكمة فكان, عدو فكان عدولهم إلى السيف وإراقة الدماء أكبر الأدلة على صدق الرسول وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو, إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى وأقطع البراهين على أنه الحق والهدى من عند الله الذي جمع الله فيه لرسوله وللمؤمنين به كل كل ما يتفلوا بكل ما يكفل لهم سعادة الدنيا والآخرة في كل شؤونهم وأن هذا القرآن لأكبر أدلة رسالته لاكبر وأن هذا القرآن لأكبر أدلة أكبر لأكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها أي كلها يا ما بعيد نعم هذا مهما والله تعالى يقرر أن القرآن كاف جدا ان يكون هو الدليل الوحيد على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع عده منها قوله اولم يكفيهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون وتاره يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما اجرى له من الخوارق والكرامات الدال الدال كل واحد منها بمفرده فكيف اذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى الهواء إن هو إلا وحي يوحى وتارة يقدرها بتعظيم شفقته صلى الله عليه وسلم على الخلق عندنا وحنو... بعظيم وتارة يقدرها بعظيم شفقته صلى الله عليه وسلم على الخلق وحنوه الكامل على أمته وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة ولا براء ولا إحسانا إلى الخلق منه وآثار ذلك ظاهرة للناظرين فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة واساليب عجيبة وامثلته تفوق العد والإحصاء والله أعلم ها؟ قاعدة <تصفيق> الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد في تقرير المعاد. المعاد. و... المعاد في تقرير المعاد وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها وهي التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم وقرره بطرق متنوعة منها إخباره وهو أصرق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى مع إكثار الله من ذكره فقد اقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه كقوله لا أقسم بيوم القيامة ومنها الإخبار بكمال قدرة, بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء فإعادة العباد بعد موتهم فر من أفراد آثار قدرته ومنها تذكير أول العباد بالنشأة الأولى. أقسم عليه. يقول إنه هاخص عليه كذا زمارة مكتبة. أو أمر نبيه أن يقسم عليه. لا أمر نبيه. إيش لأن الأقسام عليه كثير أكثر من زمارة. لكنه أمر نبيه أن يقسم كذا زمارة. وين هذا الرحمن لا. نعم نعم سوى التغابي يونس الثالث الذين نساتين ومنها تذكره للعباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكون شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم وأن الإعادة أهوى عليه وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وأن الذي أحياها سيحيي الموتى وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة فمتى أثبت المفكرون ذلك المنكرون المفكرون أثبت المنكرون ذلك ولن يقدروا على إنكاره فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك, أن يترك, أن يترك خلقه سدى مهملين ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون وهذا طريق وهذا طريق, طريق قرر به وهذا طريق قرر به النبوة قرر به النبوة وامر المعاد وهذا طريق قرر به النبوة وامر المعاد ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه وسننه سبحانه في الأمم الماضية والقرون الغابرة وكيف, وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم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 والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم الخليل والطيور وأحياء عيسى بن مريم للاموات وغيرها مما أراد مما أراه الله عباده في هذا الدار ليعلموا أنه مما أراه الله عباده في هذه الدار أنه قوي ذو اقتدار وأن العباد بد أن يردوا دار القرار إما الجنة أو النار نعم انيا ليدو انيا ليدو لا والله اعارها في في محال في محال كثيره محال. في محال كثيره والله اعلم وانما عبد الله سبحانه وتعالى لسببين السبب الاول قومه المنافع والمكابر والمعاند والمنكر فكلما قوي الانكار كثر المعاند فانه لا بد ان يكرر الامر ردعاً لهم وإثباتاً للحق والثاني لأهمية الإيمان باليوم الآخر لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لن يعمل فإن الإنسان إذا كان يقول ما في بعد ولا جد ولا حساب ما راح نعمل أليس كذلك؟ وش أعمل له؟ مدام أنه يقول أنا انت على الخطيئة أو فعلت الحسنة فهو على سواء فلن يعمل فلهذا كان الله عز وجل يكثر من ذكر البعث بعد الموت وضرب الأمثال له والإقسام على ثبوته وغير ذلك ما شرأيه الشيخ رحمه الله لهذا السبب هنا. القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن أي بأقرب طريق موصل للمقصود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 لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين أحدها من جهة الحث على, على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق خلق رذيل فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي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 يا أيها الذين آمنوا افعلوا افعلوا كذا أو تركوا كذا أو يعلق او يعلق ذلك أو يعلق ذلك بالإيمان يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنّة التي أجل منا أي أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشتى هذه النعم النعمة بفعل كذا وترك كذا أحدهما الحث يقول احدهما من جهة الحث على القيام بلا زميلي ما وشروخه سلام والثاني ان يدعوهم بقولها الى كذا ويعلق ذلك من يدعوهم بمنه عليه بهذه المنه التي هي اجل منه اي من حيث انها منه واضح ومناجاتهم بب يا الذين آمنوا لاجل أجل إغرائهم وحثهم على أن يفعلوا وأن ذلك من مقتضى الإيمان الثاني يا أيها الذين آمنوا إشعار لهم بمنة الله عليهم بالإيمان يعني أذكر هذه النعمة التي أنعمت بها عليكم وهي الإيمان الذي ناديتكم به نعم يلا فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشراع الظاهرة والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم لا ملاش في نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير يدعو، وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهأهم عن الشر عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر. وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، وتارة يدعوهم إلى ذكر... إلى ذلك بذكر نعمه, نعمه المتنوعة، و... من نعمه المتنوعة وألاه الجزيلا، وأن النعم تقتضي منها ب... منها منهم القيامة بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان، وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، ويذكر ما عد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما للعصاة من العقاب. وتارة يدعوه من ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده وأن حقه عليهم أن يقوم بعبوديته ظاهرا وباطنا ويتعبدوا له وحده ويدعوه بأسماءه الحسنى <تصفيق> من من, من, من ما ويدعوه بأثمائه الحسنى وصفاته المقدسة فالعبادات كلها شكر لله وتعظيم وتكبير وإجلال وإكرام وتودد إليه وتقرب منه وتارة يدعوه إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجا وملاذا ومعاذا, وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها وينيبوا إليه في كل حال ويخبرهم أن هذا هو اصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه وان وانه ان لم يدخل في ولايه الله وتوليته الخاصة وتوليه, وتوليته الخاصة توليه توليه توليه وتوليه الخاصة وتوليه وتوليات الخ... الخ... وتوليه الخاصة توليه ما بتاي التوليه وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك حتى يفوته حتى حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة. وتارة يحذ على ذلك ويحذر على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من من اللوم ما لحق أولئك الأقوام كقوله ولا تكن من الخاسرين. فلا تكن من الظالمين فلا تكن من الغافلين ألم يأني للذين امنوا ان تخشع ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل من قبل فطال عليهم الامد حد نعم حدك اللام ولكم ولا ممكن أوت الكتاب اوتوا الكتاب اي من قبل من قبل فطال من قبل فطال من قبل فطال علي عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إلى غير ذلك من الآيات القاعده العاشرة القاعدة العاشرة في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم يدعوهم إلى الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يضعوه من الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا خالي موجود بما يضعه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصد الحق والإنصاف تقوم الحج, الحج على المعانب وهذا أعظم طريق يدعى, يدعى به جميع المخالفين لدين الإسلام فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبهتهم وما يحتجون به فإن الحق إذا اتضح علم أن كل من خالفه خال فهو باطل وضلال ويدعوهم بما يخوفهم من احداث الامم وعقوبات الدنيا والاخره وبما في وبما في الاديان الباطلة من انواع الشرور والعواقب وبوبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة وانها انما تقوم على الغفلة والتكذيب لآيات الله الكونية والعلمية بالوقوع والعلمية بالوقوع تحت سلطان الجهل والتقليد تحت سلطان الجهل والتقليد الاعمى للاباء والشيوخ والساده ويحذرهم من طاعه هؤلاء الرؤساء فانهم رؤساء الشر ودعاة النار وانهم لا بد أن تقططع أن تقتطع نفوسهم على ما عملوه وقدموه حسرات أن تقتطع أن, أن, أن, ت... أن نفوسهم على ما عملوه وقدموه حسرات وانهم يتمنون أن لو اطاعوا الرسول ولو ولم يطيعوا السادة والرؤساء وان مودتهم وصداقتهم ومولاتهم تستبدل بغضاء تستبدل بغ بغ بغ بغ بغ أيضا بغ بغ بغ بغ بغ بغ بغ بغ بغ والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال امره واجناب نهيه ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما عليه من القبح ويقارن بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إثاره وما يتعين اختياره ويدعوهم بالتي هي احسن فإذا وصلت بهم بهم الحال الى العناد, والمكابرة الى العناد والمكابره الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها وانهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا او لقيام شبهه اوجبت لهم التوقف وانما ذلك جحود ومكابره وعناد ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى وأنها رياسات, وأنها رياسات وأغراض نفسية وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم طبع على قلوبهم وختم عليها وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتولي وتوليهم الشيطان وإعراضهم عن الرحمن وتخليهم من ولاة الرحمن وتخليهم وتخليهم من ولاه الرحمن ما تولوا لأنفسهم وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحه جليلة والله أعلم جليل. جليل.